يا تدار الأسئلة يقول ما هو الجهاد الأكبر هل هو مجهاد الناس عن كثالك الصلاة؟ يمكن أن يكون كل منهم أكبر بحسب حالته كثالك الصلاة أكبر. من حيث الواقع واجهاد النسقي والشيطان أكبر من حيث أنه مستمر ومستدين فيصل ها يكون كل منهما أكبر لكن الأدلة والمصوص التي بيها السؤال إنما تتعلق لجهاد الكثة شوار الآن يقول ما نعجب علينا نحن من الملفدين على افغانستان مع العلم أن هناك بعض العلم من المؤاخرين يقومون بالذهاب في افغانستان حتى كذلك لانه لسنا في نفر من النفور في ثغر من الشقوق لسنا يسمى في ثغر من الشقوق على كل من مجاهدون هناك قائمون بدورهم ويكافحون عدوهم ولو كان العدو شديداً القوة وشديداً وعندهم من كان ما قد يتسلط به ولكن الله إذا كان عامل الذين امنوا فما دام أنهم قائمون بقتالهم وأنهم هم الذين هجم عليهم فهو في حقهم ذارضوا عين وفي غيرهم ذارضوا فزاية أو سلة فنحن نقول ما دام أنه لم يهجم علينا العدو وأنه لأنما هجم على من فيهم اهليه ونكافحة فيهم وشفاعه ان شاء الله. هذا أراد أن الجاهد يعتذر نفسه متبرع متطولا. ويقول هذه يجب أرسال الزكاة إلى المجاهدين في أفغانستان وفي الأستون. هذا من ما الزكاه الزكاة. يعني أن تكون بسبيل الله ومعلوم أن السبيل الله هو الجهد يجب صار هو مرعب الجهد وإذا تحقق أن هذه الطائفة تقاتل ونعفر دين الله وأنها متمسكة بدين الله حلت لهم الزكاه سواء هؤلاء أو هؤلاء يلس بأله مجاهد هؤلاء فقائبهم سيئة عندهم خرافات ولا سلط عليهم العبداء إلا بسبب لنوبهم. الله أعلم بأحوالهم ولكنهم على كل حال يدافعون ويقومون بدورهم. في النفس صار صرف الزكاة لهم شيء. وأما الأفغانيين فيظهر من كثرة يرد من اخبارهم أنهم متصلبون وأنهم أقوى وأخفوا يعني أقوى عقيدة وأخفوا ذنبا من ولا لا يحلو افرادهم من بعض العقائد السيئة لكنهم اخف لذلك نضع دراجي أرسال الذكاء إليهم إن شاء الله وهذا يقول ولا تصدق إن هذا يحب المتدين تقيّد القوله قاتل في سبيل الله وقوله إن نحقق هنا موضوع طويل ما تطرقت اليه ولا تطرق إليه السارح هنا هو كلام أثاره بعض العصريين هل القتال للدفاع او لاظهار الدين هل نقاتل الكفار اذا قاتلونا فقط ندفعهم فقط او نقاتلهم ولا أن نلزمهم بكونهم بمسلمي هذه مسألة تكلموا فيها وأُلفت فيها رسائل من كثيرة يعني فجمعت رسالة من أسلها الذي كتبها إلى شيخ الاسلام بن كيمية وظهرت في زمن الشيخ سليمان بن سحمان وأنكرها هو وانكرها علماء زمانه وقام انها مكذوبه ورد عليها الشيخ سليمان بنصوص من كلام شيخ الاسلام وغفل عنها في ذلك الوقت ولكن نشرت في حين من الاحيان واكد الذي نشرها انها من شيخ الاسلام الذي نشرها وجدت عنده صوفي وراء محمد نصيف الذي هي الجدة ثم لما طبيعة استنكر بعض الناس نسبتها لشيخ الإسلام وعند ذلك نصيف هذا كأنه أراد أن يقوم ما مال إليه وافق عليه بعض مشايخ المصريين في ذلك الوقت منهم فالمصري الذي قال محمد عبد الغزاك حمزة وغيرهم فعند ذلك نشر أيضا نقلا من كلام ابن القيم في أول هداية الحيارة وطبعه بأول لسالة مثل رسالة الهدى يقول إن هذا يؤيد ما احتاره الشيخ كلام ابن القيم ولكن كلام ابن القيم ملتور عما قبله وما بعده وبتامل فقراته وما قبله وما بعده تبين انه لا دلاله فيه ومع ذلك نشر رد الشيخ سليمان بن سحمان ولكن ما نشر بنفسه بنصح انما أخذها اخذه عالم من كان هنا سليمان بن حمدان و يعني رد على الرساله هنا قال كلام الشيخ سليمان بن سحمام و طبع الكتاب منسوبا الى ابن حمدان لانه الذي كمله زاده فهو مقبوع مستحب ثم كتب في ذلك ايضا رساله ماجستير عبد الله بن زعيد ولكن من طبيعة رسالتها التي قدمها للمعاهد العالي في تحقيق أن الجهاد أنه ليس للجهاد ولكنه لإظهار الدين وكذلك ذلك لذلك يعني شيخ من حيدان مبيه صالح بن سعد له رسالة المطبوعة فالحاصل من هذه الكتب نتحقق أن جلالة الأدلة واضحة على أن المشركين يقاتلون لاجل كفرهم لا لاجل دافعهم وذلك الادله والايات الواضحه الكثيره اصرحها قوله تعالى فتدعون الى قوم لباس شديد تقاتلونهم او يسلمون وكذلك قاتلوا الذين يلونكم الخطه ومع هذا فإن شيخ قطر رسول الله عنه بن محمود ما راه اولئك المصريون ان الجهاد للدفاع فقط والف بذلك رساله ورد ايضا على ابن على ابن الحيدان في رسالته وطبع ذلك وكل إن ما هي بهذه العلماء نقول ان هذه الآية التي ذكرها السائل في الحقيقه انها تتعلق بنفس القتال في اول الامر حيث ذكر ابن القيم في ذلك المعاد وغيره أن القتال شرع في أول الأمر للدفاع يقول له قاتل الذين... قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوا لكم ثم بعد ذلك شرع قتالهم عموما لكفرهم قاتل الذين يلونكم من الكفا قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة اقتل المشركين حيث وجدكم به ونحو ذلك وهذا هو المختار ان شاء الله هذا يقول ما يقول فيه في بثمن كاره إن الإسلام انتشر بالسعي. نقول صحيح إن الإسلام انتشر بالسعي، ولكن الذين وصلهم لهم الإسلام منذ الاسلام الإسلام من قلوبهم عرفوا صحته، فأسلموا عن رغبة. ولأجل ذلك. تكلم على هذه النقطه الشيخ ابن القيم في اول هدايه الحياه وبين ذلك ثم عليه ايضا ادله كما روي ان بعض الصحابه يقول كان الصحابي يسلم لاجل الدنيا فلا تغيب عليه الشمس حتى يكون الاسلام أحب اليه من الدنيا رجل الذهاب إلى أرض الجهاد إلى إخوان الثالث جوثة مدة ثلاثة اشهر ثم رجع إلى مرده السعودية فهذا بفعله صار وفرض عين ويأثم بذلك يقول ما دم أنه تبرع وتطوع فقد أدى شيئا من العمل الصالح الذي يرهاب عليه ورجعهما يعتبر انهزاما إنما يعتبر أنه أدى رجع وقف الكمال كان المسلمون في عدد قسول يخذون ثم يرجعون مع أنه يجذب أمامهم عليهم إذا لدينا ان المسلمين الافغان أنقصهم العدد من الجهاد في جهادهم فمن الذي يلحقه الإثن؟ هل الأقرب فالأقرب من المسلمين المجاورين؟ ام أن الإثن على كل من علم؟ وهل هناك من فتنه يمكن ان تترتب على العزم على مشاركتهم بالجهاد وهل مثل هذه الحاله ترجح التخلف ما شاء الله على كل المجاهدون يذكرون انما ينقصهم المال ينقصهم العده والسلاح وذلك لان اغلب اعتمادهم على الاسلحه الحديثه اما الرجال الغالب أنهم لا يتولون القتال الذي هو قتال باليد كالقتال السابق الذي يريد أن يتضرع بالمال فيه يجد من يقبله إن شاء الله وأما الفتنة هنا على كل الإثم على المسلمين الذين يعلمون حاجتهم وهم يجدون ما يقولهم بس. يقول هل لديكم علم أن عن الشيخ بن باز قد قام بما نشرت هذه مجله الإمامة؟ يقول هذه صوره الشيخ بن باز المصورين في هذه المجله الاربعه السبع وعشرين الربيع الثاني ابن باز يسني على اليمامة أثناء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز على اليمامة وخص بالذات خطها المتميز في تناول قضايا الامتماعية ودعالها للتوهيق والاستمرار على هذا المنهج اليمامة تعتز وتفتأ وتنخر بشهادة والدنا سماحة الشيخ بن باز بل ونعتبرها إضاءة سمحة لوقار العمل الصحفي الشيخ أحمد القحطاني مدير اداره التوزيع في جامعه الحج الاطاف ابدا اعجابا كبيرا بقضايا باع مهنيا على ما قاله سماحه الشيخ بن باز وقال انها مسؤوليه كبيره تتحملها الامامه تجاه المجتمع الله يحل حال أنا ما عندي علم بما حصل في هذا والشيخ لا بد انه ينقل اليه هذا وكان انه اهنى عليها يمكن انه اهنى على نقاط خاصه منها وجماع مجلة فيها يعني بعض الملاحظات التي مثل لبعض الصور وما اسمها وان كان بها خير يمكن انه اهنى على جانب منها الله يقول اذا كان هناك رجل اعمى اعرج اعرج فيه عرج يستطيع المشي انه رجل فقير معه علم من الأحكام الشرعيه هذا يجب عليه ان يستحق الله يخرج الى الجهاد لكي يستفيد منه المجاهدون اهل احكام الجهاد كالطهاره والصلاه وغير ذلك صحيح ان المجاهدين قد يحتاجون الى غير المقاتلين يحتاجون الى المشجعين الذين لهم راي ويحتاجون الى الاطباء الذين يعالجون يحتاجون الى الفقهاء الذين يجيبونهم عن فضيلة بعض الأحكام ونحن فذلك مفيد سواء اعرج أو أعمى أو غير وذي يقول في هذه الأزمينة التي تطورت اجهزه قتال ربما غير صحيح أن يستطيع قيام بعمل الصحيح من ركابة وتحجير وقياده نحو ذلك هل يلحق بحكم الصحيح وهل اثامك صحيح لقيامه بالعمل الصحيح ليطلاق التوجيه وتفجير وحتى الاعمى نقول اذا كان في استطاعه أو او نحو عمل من هذه الاعمال فله ذلك يعني قد يستطيع قياده سياره او قياده دبابة او يستطيع اذا حمل على دبابة أو نحيها أن يثير لكن استطاعته ذلك فلا بأس إن شاء الله يشرع في حقه يقول هل السلام على طالب العلم الذي حق الذي الحق مكروه وهل السلام على الذي ياكل الطعام كذلك مكروه معاني سنة حديث يقول له ما معناه لا سلام على طالب علم وآكل طعام عندما ادى صحه هذا الحديث وهل هناك احاديث تكره او تنهى عن السلام على طالب العلم الذي في حلقه وعلى اكل الطعام هذا سؤال خارج عن بابنا لكن لما كان السائل كانه يعني اراد فائده عامه على حال نقول لا باس بالسلام على اكل الطعام ولا, ولا, ولا اذكر هناك نهيا وعن السلام عليه واما السلام على القارئ ونحوه الذي يحصل فيه شيء من التشويش لا قد ينهى عنه لكن يسلم سلم برفق او راى انه لا ينقطع فلا باس من الحديث هذا فلا أنكره لماذا خص الجهاد بقول, بقول سبيل الله هل لانه من اعظم الطرق الموصله الى رضوان الله ودخول الجنه أم لا السائل سال وعجب صحيح انه أنه سبيل الله لانه من شيء يسار عليه السبيل هو الطريق كما عرضه فلما كان مجاهد كانه يسير ويتوجه مع طريق سواء كان طريقا حسيا او معنويا اطلق عليه انه في سبيل الله ثم يقول من الاستعراف الأذلة من الآيات والأحاديث تبين أن هنا يسقطوا عن العاجزين والإهم الحق القادرين على الجهاد ومما يدل على, ومما يدل على وجوبه على القادرين من الأمة المؤلف أن المؤلف اختار أنه فرض كفايه فكيف هذا مع أن الله لم يعذر المتخلفين ما لذكر كغيره أنه يجب على من عينهم الإمام أولئك المتخلفون يعني رتبوا لأنهم نص عليهم وأمروا بأن يخرج يخرج يا فلان وهلا لذا تخلف من لم يؤمر ومن يحتج إليه فلا إهم في هذه الازمنه ما حكم الجهاد وكيف يكون السبيل معما تعيشه الامه الاسلاميه حيث لا لهم جميعا يامرهم بالنفوس على كل يحصل ان شاء الله اما بالنيه الصالحه من نوى ذلك الحقه الله به الحديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق فاذا كان الانسان يحدث نفسه يتمنى إذا تيسر له فهو على أجره وإذا تيسر له القتال مباشرة فعلى ذلك سواء مع قريب أو مع بعيد الإنسان لا يأمن أن يأتي أهدى عدائه أقرب مكان وفي أقرب وقت ذكرتم بعض الأمر التي يكون الجهاد فيها سنة فارجوا ذكرها مرة ثانية إذا عرضت أنه, أنه لا يكون واجبا وفرضا إلا في قال من قتل من حضره يعني حضر الصف أو عينه الإمام أو حصرت بلاده فمعد ذلك فهو سنة فليجوز للإمام يقتل من يتولى عن الزحر لكي لا يتولى غيره كل ما يجوز. ما يجوز قتاله لكنه يعتبر وعلى الامام الإمام أن يردهم. يرد الذين ينهزمون حتى يصبر ويجاهد يقول قد حصل وأن ذهبت مع جماعة التبليغ وأحببتهم بالله ول... وأحببتهم بالله لعظمة ما يفعلونه وهذه ذهب إليهم وفي الذهاب اليه يسمى جهادا وهم يدعون الى سبيل الله بشكل بشكل مكثف وعظيم لكن جماعة التبليغ هم ممن يدعو الى الله لكن ينقصهم انهم يقتصرون على بعض الجوانب انهم حينما يقتصرون على بعض الاشخاص دون ان تكون دعوتهم عامه اذا اراد شخص الخروج للجهاد في افغانستان ولكن والديه لم يرضيا بذلك فهل يخرج ذكر العلماء أنه, انه لا يصح التطوع للجهاد الا برضا والديه لقوله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهل فاذا كان الجهاد تطوعا فليسترضهما وإلا فلا يخرج عليه أن يستبيحهما ويرجع الى تيسر وإلا هو آذب قلنا ما رأيكم الخوارق التي نسمعها من جهاد الأفغان هل تعتقد أنها صحيحة, إنها صحيحة أم لا مثل أن الرسل يحتل قرية أفغانية وما يسألون عنه اقتضلات الخيول لأنهم يرون خيولا تقاتل مع عدم يوجد خيول في الحقيقة وجسة الروسي تنتمى تنتفق وتزرق وتنتمى جسة الأفغاني بالعكس فرصاصة الصغيرة لبندقية لا تتعدى أمتاب تدمر الطائرة في كبد السماء فالكومة لا تقع بين صفوف الأفغان ولا تنفجر على كل إذا كانت تلك ال... الوقاية عنها يعني مشهورة فلا يستغرب أنها من يؤيد الله به أولياء والله تعالى يجري على بعضه على أيدي بعض اوليائه كرامات فتكون هذه من المبشرات النوم على خير إن شاء الله وإن كان في بعضها شيء من المجازة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤنف رحمه الله تعالى وسنة الشيع, الغازي نص عليه وسنة الشيع الغازي لا تنقيه نص عليه لأن علي رضي الله تعالى عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يتنقى احتج به أحمد وعن سهل بن عن ابيه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قال لان اشيع غازيا فاكفيه في رحله غدوه او روحه احب الي من الدنيا وما فيها رواه احمد وابن ماجه وعن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن ابن شيع يزيد بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما حين بعثه الى الشام الخبر وفيه اني يحتسب خطايا هذه في سبيل الله وشيع الامام احمد ابا الحارث ونعلاه في يده ذهب الى فعل ابي بكر رضي الله تعالى عنه اراد ان تغبر قدماه في سبيل الله وشيع النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين وجههم الى كعب بن الاشرف الى بقيع الغرقد رواه أحمد وفي التلقي وجه وفي التلقي وجه كالحج لحديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غضوة ثبوه خرج الناس يتلقونه من سرية الوداع قال السائب رضي الله تعالى عنه فخرجت مع الناس وأنا غلام رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والبخاري نحوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على محمد هذا من جمله التعاليم التي تتصل بالجهاد تشييع الغازي إذا خرج وتلقيه إذا وفد إذا أقبل سمعنا انه يسن تشييعه ولا يسن تلقيه لكن لا للأرجح أنه يسن أيضا التشيع والتنقي تعرفون أنه في الأزمنة الماضية كان الغزو كان السفر بواسطة الإبل فالرواحل كانوا يخرجون غزاة ركبانا على هذه الرواحل التي هي الابن يتيسر التشيير وذلك بأن يركب المشيعون معه إلى جنبه ويحادلونه أو يمشون وهو راكب يشيعونه بمعنى يودعونه يسيرون إلى جوانبه وأمامه وخلفه ويحاديثونه ويوصونه ويودعونه ويدعون له وهكذا يعني سائر المسافرين غالبا حتى ولو سفر تجارة أو سفر طاعة كجهاد أو حج أو عمرة وفي المدينة ثنية في جهة الشر الجنوب تسمى ثنية الوداع ذكروا أن أنهم كانوا يسيرون إليها يسيعون المسافة إليها ثم يودعونه ويرجعون هذا التشيع سمعنا ما فيه من هذه الاثار ان النبي صلى الله عليه وسلم شيع الذين خرجوا لقتل ابن الاشرف الى بقيع الغرقس سار معهم وأخذ يحثهم ويوصيهم ويرشدهم ثم رجع وابو بكر شيع يزيد ابن ابي سفيان لما خرج الى الشام وفي الغزو وعلي رضي الله عن الشيعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني سار معه لما خرج إلى تبوه وهكذا بقية الأعشاء ففي التشييع مصلحة وهي وهي تجديد العهد به أو المحادثة معه وفيها أيضا وصيته ومصحة ارشاده وكذلك الدعاء له وهي الدلالة على محبتهم له فإن كونهم يخرجون معه إلى أن يقطع مسافة من الطريق في أثماء البلد أو بعد ما يفارق البلد يشعر المسافر كالغازي نحوه بمودتهم ومحبتهم ويستشعر من ذلك أنهم يحبونه ويحبون عمله هذا الذي خرج لأجله يحمله ذلك على أن يبذل جهده وأن يحرص على تحقيق ما خرج له اذا كان عباده وطاعه وادركناهم يشيعون كل مسافر لكن بالأخص الحجاج كانوا يخرجون يشيعون الحاج يسيرون معه نحو نصف ساعة خارج البلد وربما أكثر أو أقل ثم بعد ذلك يودعونه ويرجعون وقد يشيعون كل مسافة وإن كان سفر تجارة أو سفر زيارة أصدقاء أو ما أشبه ذلك يشيعونه بمعنى انهم يسيرون معه للدلاله على محبته لكن في هذه الأزمنا حيث أصبح السفر فإما بواسطة السيارات أو الطائرة ونحوها نحوها فإن كان في الطائرة فتشيعه إلى مرضى إقلاع الطائرة يسير سهلا بأن يركبوا معه السياره التي تحمل ويتحدثون معه ويوصونه وإذا وصلوا إلى مرضى المطار كذلك جلسوا معه إلى أن يدخل في ينصال في الانتظار التي لا يدخلها الى المسافر ذلك يودعونه ويرجعون وإذا كان السفر في قطار ذلك ذلك يسيرون معه إلى أن يركب في القطار نحوه وإن كان السفر في باخرة أو نحوها يسيرون معه إلى كانت قريباً إلى أن يصل إلى مكان الانتظار ونحوه اذا كان السفر في سيارة ونحوها ففي الإمكان يسير معه في سيارته وبجانبها سيارة أخرى فإذا قطع مسافة وحمر الجرع وادعوا ورجعوا المصالح التي أشغلنا إليها قديما نتحقق إن شاء الله في كل موادعة وفي كل تشييع لهذا المسافر ويظهر منها أثر أو تأثر المسلمين من هذا السفر الذي هو سفر ميمون وفيه حسن على لهذا الغزل إذا رأى إخوته يحبونه فإنه يسالح و وكذلك يبعث الهمة في نفوس الآخرين مما يحملهم على ذلك ثم الذين يشيعونه ليس خاصة بأقامة به كأبناء أو أبناء أو إخوة كما هو الواقع بل أصدقائه سيعونه أصدقائه وأخبابه في الله هم الذين ينبغي أن يذهبوا معه لأنه يشعر بتأثر من محبتهم لهذا كله بالنسبة إلى التشييع الذي هو التوديع وأما التلقي فقد اشتهر أن الأنصار بالمدينة كانوا يخرجون لتلقي النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من مكه لما جاء مهاجرة وكانوا يخرجون كل يوم حتى إذا انتصف النهار ولم يأتي رجعوا وكل ذلك يدللون على محبتهم له ومحبتنا بتلقيه ومقابلاته ولو من بعيد وأما تلقيه لما قدم من من تبوك فهذا عظاً مستهف وهم لزع الله عليه البيت المشهور الذي ينشدونه وهو قولهم طلع النذر علينا من ثنيات الوداعي فان ذلك عندما كان قادما من تبوك وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي فكان ذلك عندما قادم من تبوك وبعضهم يقول إنه عندما قادم من مكة وبكل حال فإنه هذا دليل على مشروعية التلقي في هذه الأزمنة يمكن التلاقي المقابلة من قريب ومن بعيد وذلك لسهوله الاتصال يعني في هذه الأزمنة قد يعرفون الوقت الذي يقدم فيه حيث يخبرهم بمكالمة هاتفية أو برسائل أولح ذلك أنه يقدم إليهم في اليوم الفلاني في الساعة الفلانيه في الطائرة التي رقمها كذا وكذا يمكنهم ان يتلقوه ولا لا شك ان يتلقيه دليل واضح على محبتهم له مقابلة اخوته واصدقائه له قبل ان يدخل البلاد لان ذلك مشروع وأنه يفيده جلالة على, سا... على توصيلهم واحترامهم ومحبتهم لهم ومحبتهم لما عمله كانوا يستقبلون الحجاج والمعتمرين إذا قدموا من مكة وكانوا يطلبون منهم الاستغفاف قبل أن يدخلوا البلد وقبل أن يمارسوا العادات الدنيوية والشهوات نحوها يقولون استرجعوا لنا فانكم اقربوا الى اجابه الدعاء واجابه النظره كذلك المجاهد لانه قدم من عمل مبروك قدم من سفر مبارك فيتلقونه قبل ان يدخل البلد وقبل ان يعمل السيئات وقبل ان يركن الى الدنيا والى الشهوات ويقلبون منه الدعاء والاستغفار لهم فاكل ذلك ان شاء الله رسول <تصفيق> وافضل متطوع به الجهاد لما تقدم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله اي الناس افضل قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله متفق عليه وذكر للإمام أحمد أمر الغذي فجعل يبكي ويقول ما من أعمال الزر يأخبر منه ولأن نفعه عظيم وخطره كبير فكان أفضل فكان أفضل مما دونه إذا أعرفنا أن, أن الجهاز يكون تطوعا نعنى أن الإنسان يتطوع بهذا العمل وأن يعمله نهلا تطوعا فإن هناك أعمال تطوعات كثيرة الصلاة هي تطوع صلاة التطوع كالنوافق الصدقات هي تطوعهما زاد على الزكاة الصيام به تطوعهما زاد على الغرض من هو شهر من الله عنه. الحج به تطوعهما وهو ما سوى حج الاسلام الإسلام وكذلك العمره وكذلك التطوعات الأخرى كالأمكار والأدعية والقراءات وما اشبهها أفضل ما يتطوع به المتطوع هو الجهاد ذكروا ذلك في باب صلاه التطوع هناك استطراب فقالوا أفضله الجهاد في سبيل الله هو أفضل متطوع عنده قد ذكرنا ما يدل أو سبب هذه الأفضلية وذلك لما فيه من إظهار الاسلام وتقويته فيما بين المسلمين ولما فيه من اعلاء كلمه الله ولما فيه من اذلال الشرك واهله وقمعهم ودحرهم ورد كيدهم في نحورهم لهذه المصالح ونحوها فاصبح الجهاد هو اعظم ما يتطوع به المسلم معلوم ان الانسان يحبه ان يكون له تطوعات يثاب عليها في الصلاه ان اول ما ينظر في الفريضه فاذا كان فيها خلل قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به الفرد وهكذا في بقية الأعمال تكمل بها الفرائض فالجهاد يكمل به ما نقص الإنسان من الفرائض إلى نحوها وإذا كان قد كمل فرائضه وأتى بها كاملة كان هذا التطور وهذه النوافل زيادة درجات ورضعة وحسنات وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فعدها الله للمجاهدين في سبيله وتقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم لغدوة تنهي سبيل الله أو روحا خائضا من الدنيا أقوى ما فيها وهل إجهام يحاديه كثيرة تجدونها في خطب الهضائف وغزو البحر أفضل لأنه أعظم خطرا ولحديث أم حرام رضي الله تعالى عنها مرسوعة المائد في البحر أي الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين رواه أبو داود وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهيد البحر مثل شهيدي البر والمائد في البحر كالمتشحق في دنهي في البر وما بين الموجسين كقابع الدنيا في طاعة الله وإن الله وكل ملك الموجه بطب, بطب الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم ويرسل لشهيد البحر الذنوب كلها إلا الدين ويرسل شهيد البحر الذنوب والدين رواه ابن ماجه هذه الأحاديث من أحاديث هضائر الأعمال التي يذكرها العلماء يتساهلون في روايتها لما فيها من الترغيب في هذا العمل ولكن غالبها لم يثبت لم يبلغ درجه الصحه وانما احاديث فضائل الاعمال وكما هي حيث لا يترتب عليها تحليل ولا نقول بعد ذلك إن الغزو في سبيل الله فيه أجر كبير سواء كان الغزو في البر أو في البحر أو في الجو كما في هذه الأزمنة السفر لكل حال إذا كان القصد منه غزو الكفار فانه لزام عليه و البحر في ذلك الوقت كان اخطا و فيه من التعرض لهذه الاخطاء الكبيره التعرض للأموات التعرض للغرق التعرض ل الكفاء للموت ونحو ذلك الذي يسافر في البحر كأنه مقدم على خطاب وما حمله على ذلك إلا اراده وجه الله حيث تكون تلك البلاد التي فيها الأعداء من وراء بعض البحار فلا تقطع إلا في السفن ونحوها كان فاستفر في ذلك الزمان مواسطة السفد التي هي خشبات يرتق بعضها على بعض الألواح واسعة ثم تجعل لها صفة خاصة تسير في البحر وتقف فوقه ويحمل فيها الامتعه ويركب فيها الراكبون وقد تكون كبيره او صغيره وحيث انها تجري بالريح كانت متعرضه للخطر وذلك لانها تعتريها الامواج تصطدم بها الامواج التي هي امواج البحر وقد يتعرضون للخطر كما قال تعالى فاذا غشيهم موتك الظلل دعوا الله المخلصين له الدين واذا مسكم الظلم في الباحه ظل من تدعون الا اياه فلاجل ذلك اصبح الغزو في البحرين احفر والذي يغزو فيه يكون مقدما على خطر ففيه ايضا قطعوا نسافات وربما قطعوا نفازات طويلة وفيه تعرض أيضا للأعداء الذين قد يأتون على حين غفلة يتغلصون ينتظرون من يمر بهم ويفاجئونهم ففيه أيضا الحطر ولكن خطر البحر من الأمواج ومن الغرق ونحو ذلك وخطر البر من الظما او من الانقطاع أو من الاعداء ونحو ذلك لكن في هذه الازمنه قلت اخطار البحر فصار السفر فيه اسهل وايسر من السفر في البحر في البحر ذلك لانه بواسطه هذه المباحر الكبيرة التي هي مؤمنة وليست تسير بالريح التي تنفعها بل بالماكنات ونحوها فليجب ذلك اصبحت مؤمنة غالباً و يقل أن يقع فيها خطر فأصبح البر والبحر متقاربين وعلى هذا فالآثار التي وردت على هذه التي وردت هذه على تقليل هبوطها و هبوط بعضها ترغيب فيما كان اشد خطرا وأكثر ضررا ودليل على ان الاجر يضاعف بالنصاب وبالخوف بالخوف نحو ذلك وقد ذكر الله ثواب المؤمنين على كل ما تعرضوا له من الخوف ونحوه يقول الله تعالى ما كان لاهل المدينه ومن خلفهم من العرب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه لذلك بانهم لا يصيبهم ظما ولا نصب يعني تعب ولا نخبصه جوع الى اخر الايات تقرؤونها يعني ذكر الله هذه المحاوس دليلاً على أنه يفيد على على هذه الأعمال التي فيها مشقة وفيها نطباً أكثر من الضاحة ونحنها وتكفر الشهادة جميع الذنوب والدين لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين والله مسلم قال الشيخ تقي الدين وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج أخمرهما هذا حديثا ثابت وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل وقال أرأيت أن قتلت في سبيل الله تكافر عني سيئاتي قال نعم ثم سأله قال شيخ قلت فقال أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكثر عني سيئاتي قال نعم إن قتلت وأنت مقبل غير مدبر أو محتسبا كفرت عنك سيئاتك إلا الدين وقال أخبرني به جبريل الآن ان الشهيد الذي قتل في سبيل الله وهو راغب. وصادق الرغبه ومقبل غير مدبر ومؤمن بثواب الله ومصدق بوعده ومحتسب اذا كان كذلك مع ايمانه وتصديقه كفر الله عنه ما من السيئات التي بينه وبين الله وأما حقوق الآدميين فإنه لا يكثرها كالديون التي هي ديون مالية وهكذا حقوق الإنسان الحقوق التي بينه وبين الناس لا تكفر يعني ما ظالم يعني أن قتل انسانا لغير حق أو ضربه أو قطع منه طرفا بغير حق أو اغتابه أو انتهى كعرضه أو أسد عليه فراشه أو أسد عليه زوجته أو أمته أو ما أشبه ذلك فهذا حق لآدمي فلا يكسر إلا باستباحة صاحب ذلك الحق وإعطائه حقه لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة فعليه أن يستحل أرضابها ولذلك هذا ورد في حديث من كان عنده لأخيه مظلمة في الدنيا فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درحب إن كان له حسنات أخذ منها وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه يبين بهذا عظم حقوق الآدمين ذكروا أنه في الآخرة كل يتمنى أن يكون عنده ان يكون له حقوق على احد حتى ولو على أقاربه لأنه يحصل بها على شيء من حسناته كيف على كل هذا دليل على ان الشهاده في سبيل الله فيها فرج عظيم حيث تكفر بها كل السيئات التي بين الرب وبين ربه Okay. لا تطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وفيه أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتفظ مقبل غير مدبر, غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك رواه أحمد ومسلم لهذا <تصفيق> في بيان أنه لا يتطوع به من عليه دين إلا باذن غريمة إذا كان على الإنسان دين لآدمه فإن صاحب الدين يريد حقه وماله فيعطيه في ما يريد أن يتجهز به ويغزو به ذكر ذلك حتى في الحج حتى في حج الفريضه إذا كان عليك دين وانت تريد أن تحج وسوف تنفق في حجك مثلا الهيد وليس عندك إلا حي وفي ذنتك دين لاناس قد حل فإنك تستبيحهم وتقول أنا أريد أن أحج بهذه الألفين فهل تسمحون لي وإلا أعطيتكم هذه الألفين وتركت الحج لأن قضاء حقوقهم شيء يتعلق بالآدمي وحق الآدمي مبني على المساحه والمضايقه والحج والجهاد ليس بواجب على من لا يجب فنقول كذلك الجهاد اذا كان عليك دينا فلا تجاهد ولا تغزو الا بعد ان تطلب من صاحب الدين ان يسمح لك وإلا فأعطه ما تريد أن تغزو به المال الذي أنت تريد أن تغزو به وبهذا يعلم أن كثيرا من الناس يتساهلون في الأسفار وفي النفقات وهم مدينون ولا يستسمحون ويستأذنون الغرمى فتجد احدهم يسافر للبلاد الخارجيه وينفق عشره الاف وعشرين ألفاً وهو مدين ولا يستسمح من اهل الدين وربما يسافر ايضا في الداخل فيتجول في كثير من البلاد وينفق وعليه دين ينفق ولا يقضي ديونه قد ينفق الفا او الفين او نحو ذلك في تجوله في أجاب وفي نفقات طائلة وفي أجرة سكن في فندق أو نحو ذلك ولا يستسمع من أهل الدين وهذا أيضا خطا ومثل ذلك كثرة النفقات حيث أن كثيرا من الناس يسرف في النفقات ولو كان مقيما. فينفق نفقة الأغنياء وهو فقير وعليه ديون مثلا يخسر استضافة الناس ويخسر من أنواع الخسارة والأطعمة والأمتعة ونحو ذلك وهو مدين وهذا أيضا يعتبر خطأ فالمدين يقدم اضراء ذمته وتخليص ما عليه من حقوق الناس قبل ان يسرق في اسفاره وفي نفقاته وفي اموره المباحه حتى ولو في العبادات كما سمعت العبادات التي هي الحج والجهاد مع كونها طاعه لا يفعلها الا بعدما يستاذن من اصحاب الديون او يعرف انهم لا يخالفونه في ذلك او يسمحون له فحينئذ لا باس بذلك ان شاء الله لكن يسالنا كثير من الناس في زمن الحج ومثله ايضا يقاس به الجهات يقول أنا سوف أسافر للحج وأخسر مثلا ألهم عنده سيارة في أركبها ونفقته وفديته نحو ذلك وإذا لم أسافر للحج سافرت إلى بلاد أخرى أنا ملزم بالسفر بهذه به الإجازة إما أسافر للحج وأقضي ما يقضيه الحجاج وإما أسافر إلى أطراف البلاد في المنطقة السرطية مثلا أو إلى شمال البلاد أو جنوبها ولا بد أني سوف اخسر سوف اخسر نفقات في ما يتعلق بالسيارة وفي النفقات وفي اجره المساكن ونحو ذلك نقول ما دمتع مسافرا بكل حال ولا تستأذن إلا في الحج فسفرك الى الحج هؤلاء من سفرك الى تلك البلاد ومسافر بكل حق أنا كل نقول من كان عليه دينا فلا يجوز له ان يضار لاصحاب الدين لا فيما هو عبادة كغزو وجهة وحج ولا فيما هو عادة كسفلا في الخارج أو في الداخلي وإرسال للأموال بل هذه الاموال يبرئ بها جمته ويقضي بها حقوقا ولا من أحد وضويه حر مسلم إلا بإذنه لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ساتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل احب إلى الله قال الصلاه على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنه في الجهاد فقال احي والدات قال نعم قال ففيهما فجاهد رواه البخاري والنسائي وابو داود والترمذي وصححه وهذا ايضا شرط في هذا التطوع وهو نواثقت الأبوين رضاهما وهذا خاص بما إذا كان تطوعا أما إن كان ضربا كما تقدم فإنه يخرج ولا بدون إذن لما فيه من لما في تركه من الذل الذي يحصل للمسلمين بالضرب فاما إن كان تطوعا فلا بد من إلّا الأبوين ورضاهما وموافقتهما ولو لم يكن عليهما ضرر من غيبته ولو كان عندهما أولاد غيره ولو لم يكن بحاجة إلى خدمته لا بد وأن يسمح ووافق على خروجه. ولو وافق على سفره إلى غير الجهاد فإن ظاهر هذه الأدلة انه لا يوزء إلا بموافقتهم من الأدلة ما سمعنا من الحديث وأنه صلى الله عليه وسلم جعل بر الأب من أفضل الأعمال لما يسرل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة على وقتها ثم در الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله فقدم در الأبوين على الجهاد وكذلك هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لذلك المستأذن احي والدك قال نعم قال ففيه ما فجاهد وفي حديث أخذ أن رجلا أخذر النبي عليه السلام بأنه جاءه ليجاهد معه وترك ابويه يمكيان فقال ارجع إليه ما فأمثقهما كما أمكيتهما دليل على انه عازم بتعرضه لبكائهما او باتيانه للسبب الذي ابكاهما به وعلى كل خال فهذا على عذوبه دون ان يدخله تخصيصا أو استهلاك نقوله انه لا يجاهد تطوعا الا بعد اذنهما إذا كان راغباً ومقبلاً على ذلك وشديد الرغبه ففي إمكانه تقناعهما وبيان الفائدة من هذا الجهاد وبيان آثاره وفضله وحكمه ومتى قنع بذلك فإنهما سوف يأذنان له وقد اشتغلنا كثيرا من الصحابة قد يفرحون لخروج ابنائهم في الغزو وتعرضهم للشهادة والاستشهاد حتى يحتسبوهم يحتسبوا أجرهم إذا ماتوا و يكونون مثابين على الصبر ويحصل الأولاد على أجر الشهادة فلا يعدم الخير حين من ان إن شاء الله يوجد أو قد يوجد من يفرح إذا ذكر ولده أنه يحب الغزوة يسطه ذلك ويشجعه على ذلك ويكونوا أنا من وافق على ذلك وأجهر ما استطيعه ويدعو له بالتوفيق وبالنصر وبالسجد ويسن الرباط وهو نزوم الثغر للجهاد سمي بذلك لأن هؤلاء يربطون خيولهم وهؤلاء كذلك لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه مرفوعة رباط ليله في سبيل الله خير من قيام شهر وقيامه فإن مات اجري عليه عمله الذي كان يعمله واجري عليه رزقه وامن الفتان رواه مسلم واقله ساعه قال الامام احمد يوم رباط وليله رباط وساعه رباط وتمامه 40 يوما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تمام الرباط أربعون يوما أخرجه ابو الشيخ في كتاب الثواب ويروى ذلك عن ابن عمر وابي هريره رضي الله تعالى عنهم سمعنا ان عن الرباط هو لزوم الثغر للحفاظ على البلاد الاسلاميه عن ان يهجم العدو من تلك الاماكن والثغور المخوفه كان للمسلمين مثلا حدود بينهم وبين الكفار وفي تلك الحدود طرق وطرق هي التي ياتي منها العدو بقيه المكان صعب اما جبال واما بحار او نحن ذلك ليس للعدو طريق يهجم معه إلا هذا الطريق الذي هو اما مثلا شعب, شعب أو مثنية في جبل أو نحو ذلك فهذا المكان يسمى ثغر يخرج منه أو يأتي ويفد منه العدو المرابطه فيه هي الإقامة فيه للحراسه هذه تسمى الرباط فراسة بلاد المسلمين في مكان مخوف يترقب أن يأتي منه العدو حتى إذا أتى منه فأولئك المرابطون يردون ذلك العدو ويقاتلونه وإذا عجزوا عنه ارسلوا من يستنجدون به من اقرب البلاد اليهم حتى لا يتوغل العدو في بلاد المسلمين فلما كانوا كذلك قد عرضوا انفسهم للخطا كان لهم اعظم الشواغل وقد ذكر بعضهم انه هو المراد بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابقوا أغرد ابن كثير في تفسير هذه في آخر سورة آل عمران الأحاديث الشثيرة في فضل الرباط في سبيل الله ومنها هذا الحديث الذي سمعنا رباط يوم في سبيل الله إلى آخره هذه الأحاديث تدل على فضل هذه الملازمه التي في هذا المكان سمعنا ان المرابط اذا مات وهو مرابط اجري عليه عمله وامن الفتان يعني فتان القبر امن من فتنة القبر وعمله يجري عليه بحيث لا ينقطع وذلك لانه مات وهو على عمل صالح إذا عمله يثاب عليه ولو كان جالسا لو كان جالسا في خيمتين يقال هذا عامل في منزلة من يطوف أو في منزلة من يصلي أو يتهجد أو يقرأ ولو كان صادقا ولو كان نائما يعد إقامته في ذلك المكان عملا صالحا فإذا مات استمر عمله وجلئه له عمله ولو قال ولو بعد موته هذا هو الرباط في سبيل الله ثم اشد تلك الثغور اعظمها خوفا أكثرها اجرا ما كان اعظم خوفا وأشد خطرا وذلك لما فيه من المشقه فإن المرادق غالبا يكونون منتبهين دائما طوال الليل وطوال النهار ويتناوبون الراحة والنوم كلما تعب أناسا ذهبوا ليناموا وأيقظوا النائمين ليقوموا مقامهم فهم دائما هم الحاجرون ومتيقظون ومنتبهون فكان عملهم فيه شيئا من الصعوبة ولأنهم يدافعون عن البلاد كلها عن المسلمين لا عن أنفسهم فقط هذا سبب مضاعفة الأجل لهم. سمعنا أن أقله يوم أو ساعة في بعض الروايات أن أقله ساعة لكن لا للأولى أن أقله يوم لأن الذي يأتي زائر ويقيم ساعه ما يسمى مرابطه لأنه مستق من الرب لأنه رابط نفسه وأقام وكالاعتكار هذا الصحيح أن أقله يوم وإن كان بعضهم يكون يكشف أو يثاب على اعتكار ساعة فكذلك الرماط فالاقرب انه ما يسمى مرابطا الا اذا اقام يوما لكن من اقام نصف يوم او ساعه اثيب على ذلك وله اجر ان شاء الله تمامه أربعون يوما من أقام في ثغر مخوف شديد الخوف أربعين يوما فقد قضى ما عليه يستحق ان يؤتى ببدله وان ينصرف ليريح نفسه لأنه دائما في هذه المدة اربعين يوما وهو متالم قلبه دائما هو تراب وعينه غالبا في سهر لا يهنا براحه ولا بنوم يتفكمه كل حين ياتي العدو وهو كذلك لزم ان يغير المرابطون في المكان المخوش بالنخوض بعد كل 40 يوما وهو اكبر من المقام لمكه ذكر الشيخ تقي الدين اجمالا والصلاه بالمساجد الثلاثه افضل من الصلاه في قال الامام احمد فاما فضل الصلاه فهذا شيء خاص لهذه هذه المساجد هذا فلن ففاوله لا شك في فاول الرباط فالرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها فالإقامة بمكة اعتكافا مثلا أو مجاورة كما يسمى فيها أجر المجاور بمكة الذي يقيم بمكة فيها أجر اذا كان القصد حسنا وكذلك في المدينه لكن الإقامة في هذا الشغل اكثر اجرا واعظم هوابا الا ان الصلاه كما سمعنا في المساجد الثلاثه لا يعدلها شيء فالصلاه في مكه اماكن الشغور كسائر الاماكن والصلاه في المساجد الثلاثه مضاعفة لكن الاقامه في المسجد للارتكاب والاقامه في المساجد الصلاه او في قرب الحرام تبركا بالمكان وبالبقعه دون الاقامه في الثغور في الفضل فالاقامه في الثغر افضل من الاقامه بمكة مجرد اقامه مجاوره وليس كذلك الصلاة والصلاة في, في المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام المسجد المدينة والأقصى هذه ورد فيها المضاعفة الخاصة فلا يلحقها غيرها ما لكل هذا دليلا على فضل هذه المرابطة لما فيها من المصالح العامة التي ذكرنا وأفضله ما كان أشد خوفا قال الإمام أحمد أفضل الرباط أشدهم كلبا وأفضله ما كان أشد خوفا قال الإمام أحمد أفضل الرباط أشدهم كلبا ولأن المقام, ولأن المقام به أنفع وأهله أحوج هذا أني الثغور تختلف منها ثغورا غالبا يأتي منها العدو كل حين وقد يكون العدو معه من القوة والكثرة ما ليس مع غيره ومنها ثقور دون ذلك غالبا أنها آمنة وليس فيها شدة خوف فتتفوت فأفضل الرباط ما كان الرباط في مكان مخوف لما فيه من القلاق ولما فيه من التعب النفسي ولما فيه من كثرة الفراسة وقوة المراقبة ولما فيه أيضا من الدفع عن المسلمين لكائد الأعداء الذين يأتون من ذلك السقوط فهو دون الثغر الذي ليس كذلك في شدة الخوف وبكل فالجميع إن شاء الله على خير ولهم أجر حيث أنهم محتسبون بالدفاع ثم في هذه الأزمنة قد تكون الفراشه أقل وذلك لأن الهجوم قد يأتي من غير تلك الثغور حيث يأتي من من الجو بواسطة الطائرات أو الصواريخ ونحوها فالثقور حينئذ هي ملازمة الدفاع الدفاع المسلمين يعني الذين يجندون لمراقبة هجوم الأعداء في طائراتهم أو في صواريخهم حتى يكافحوها ويردوها ويرطلوا عملهم هؤلاء يعتبرون مراقبين لأنهم متعرضين للخطر أن تكون الضربة فيهم ولأنهم عدوا أنفسهم لدفع كيد الأعداء فيعتبر الزباط في كل زمان على حسبه ففي الزمان الذي يكون هجوم الأعداء فيه بواسطة الرواحل أو يقدمون على الارجل أو نحو ذلك من الصغور فهل مرابطة تكون في الصغور وأما الزمان الذي يأتون فيه من الجو دون أن يشعر أحد بمجيئهم من الصغور فالمرابطة ترقبهم في أماكن هجومهم وانتظار المكان الذي يقدمون به حتى يصدوا ويردوا ولا يحقق لهم هدفهم الذي يريدون به ضرب البلاد الإسلامية أو المسلمين بل يضربون قبل أن يبدأوا بالعمل الذين يلازمون ذلك يعتبرون إن شاء الله من المرابط. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا السائل يقول ما دليل صاحب الكتاب على أنه يجوز التلقي فهو لم يذكر دليلا لماذا يجيب هو وموافقه على ما, ما ورد في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من وتموك وتموت وتلقي الانصار له في السائل كانه يقول ان صاحب الكتاب يقول انه لا يشرع التلقي اذا الفقهاء تدل على انه لا يشرع التلقي انه لن يكن مالوها يعني ولا معتادا أنهم كانوا يتلقون الوافدين لكن نحن رجحنا ان شاء الله ان التلقي مشروعا كما يشرع التوديع وماذا يقول ما الجهاد على هذا رسال ضعيف النظر لا يشاهد البعيد كسر النظر ولا يستطيع المساهدة إلا بأن يستطيع هل يجب عليه الجهاد عند الغزر عند وهل يجب له الجهاد والآن مثلا في أفغانستان هل الجهاد فالآن جاء أفغان الثان عين أو فرده في على كل ال... من سؤال السائل هذا عن هذا الإنسان الذي هو معه قصر النظر نقول إذا إن كان إنه لا ينصر إن أصلاً كالأعمى فقد أستطى الله عنه الحركة. وأما غيرهم فإنه مستحب في حقه حيث لم يصل الهجوم اليهم واذا كانهم يخافون يعني مجرد خوف لم يصل ذلك الى انه يتعين على كل فرد منهم وبكل حال فهو فاضل وسنه ماذا يكون نقرأ في بعض الكتب اليوم؟ إن عند الله يا العلم يطلق كلمه كلمة شهيد. على بعض الأشخاص هؤلاء جز هذا أن هو الضابط يقو في الجزم بالشهادة وما نورد في بعض هذه من المنقول شهيد والغلش شهيد إلى. هؤلاء كما يقتل هؤلاء كما كمن يقتل في المعركه صحيح أن. هذه الكلمة تقلق على كل من قتل ظلماً أو على غيره بلان شهيد أو نحو ذلك ولكن لألكم تذكرون ما مرضى بما في الجنائز في تغصيل الشهيد والصلاة عليه ومن يلحق به ومن لا يلحق فهنالك ذكروا أن الحكم خاص بشهيد المعركة الأصل في إطلاق الشهيد هو شهيد المعركة وهم الذين ذكرهم الله بقوله تعالى ويتخذ منكم شهداء لما ذكر حكمة القتال وهم الذين قال الله بهم ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فأما غيرهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم شهداء أمتي خمسة عد منهم الغريق والحريق وصاحب الهدم والمطعون والمرطون ونحوهم وعد كثيرا من العلماء من يسمى شهيدا فأوصلوهم إلى نحو العشرة أو العشرين لكن هؤلاء إن ما لهم أجر وليسوا مثل الشهيد الشهيد المعركة في الحكم بكل هذا إنما لهم أجر ولكن ليسوا مثل هؤلاء الأجر الذي لهم معناه أنهم يثابون على ذلك ثواب عظيم يضاعف لهم الثواب فأما كونهم أحياعا عند ربهم يرزقون فدخل المناطاهم الله انظر له فهذا إنما جاء إن فيها أولئك تهدأ ولا تخسرن الذين قتلوا في سبيل الله إن قتل ظلما على كل مهلوم ولكن ما يعامل معاملة الشهيد يصلى عليه كما هو مروح يغسل فليس كبه من قتل في المعرفة وهذا السؤال يقول لك أن رجل قد استنفره الإمام للجهاد يوجب عليه وعليه دين فإن هو أدى الدين لم يجب له زادا وراحبة فماذا يقدم هذه بهاله هذا السائل كأنه يفرض شيئا ممتنع وذلك لأن في إمكانه يقول الإمام الذي استنفره أوهد دين لا تنزم الإمام ما يخصه إلا وقد التزم له بما يجب عليه لكن قد يوجد إنسانا عليه بيؤنم حقوق للناس ثم هو مشهور بالشجاعة وبالقوة وبالإقدام وبالأهلية فيخصه الامام ويقول انظر يا فلان وانفر يا فلان وانفر يا فلان, وإنفر يا فلان في هذه الحال إن كان الإمام عنده شيء من المال فيطلبون منه أن يتدّد عليهم وإن لا يستسمحوا من أهل البيون فإلا لم يسمحوا طلبوا من الإمام أن يعذره فإذا لم يسمحوا على كل حال لعله يعني غير متصور يعني غير مشهور تخصيص الإنام إلا لاناس معروفين أنهم من الأثرياء ومن الشجعان الظالم أنهم لا يكون عندهم شيئا من الحقوق وهذا يقول إنسان أراد أن يحجع وجاهد فالي الصفائي أن يذهب وعليه دين صندوق فندق هي صندوق التنمية يصح أن يجاهد يحجه عليه لأن تنميه قد رهنت غنارته التي أعمرها ونصكها عندهم لم يرجع تنكر من أخي كيمتي فراهم ما من يقول لو سمح أحد الأبوين وأن يسمح الآخر هل يجوز الخروج ظاهر الأخذي أنه لا أنه لا بد من السماح هنا نعيب. وهذا يقول إذا كان الجهاد واجب عليه إذا إن هل يذهب إلى الجهاد ولا لم يسمى الصاحب الغيب؟ فكرر أحد أرضي أنه لا, لا يذهب ما دامت الجهاد ليس فالله. إذا استنظر الإمام شخصاً ولم يأذى له والده وماذا يعمل؟ هذا كل ما إذا استنظره الإمام فالصلاحة ينفروا ولو لم يأذنوا لأن الهروب لأن الاستئذان خاص بالتطوع في حالة استنفار الإمامي سخص عليه دين فهل يستأذن عليه دين وإذا لم يأذن فليسرع الإمامي وإفاء الدين ثم هل الإمامي في حالة الجهادة التطور إفاء الدين لإكسار الناس في هذا أيضا متكرر وعلى معلوم الإمام أنه يختار من فيهم أهلية والغالب أن عندهم أموال يكافحون بها ويخون جهبيونهم والغالب أن الإمام يتقبل ويتحمل البيون عن النبي قلت إن الجهاد في البر والبحر في وقتنا متقارب ولكن هناك أمر وهو أن الغازي في البحر لا يستطيع يتولى أن يتولى يوم الزحف بها دن تمكنه لو حدها نفسه بذلك ذا خلاف غازي في البحر في الغالم القتال لا يكون إلا في البحر في الجهاد الذي هو تقابل الصفين لا يكون في البحر يمكن أن تتقابل سفينتان ويكون بينهما قتال ومناوشات وان لم يحصل التحام وتلاصق وتقاتل بالسيف وبالرمح لكن القتال الذي هو معهود بالسيف وبالرمح وبالسهام انما يكون في البيله في البرد في المساحه المستويه الصالحة للقتال نقول إن الغزو في البحر إنما هو لأجل قطع هذا البحر حتى يصل إلى بلاد الكفار ليقاتلهم في البحر ليقاتلهم على الأرض لا أنهم ساكنون في البحر فهو يغزوهم حتى يقاتلهم في بلد البحر أو أنهم وافدون إلى بلاد المسلمين في البحر